innahum rijsun wamawahum jahannam jazaa'a bima kanu yaktsibun yahlifuna lakum li tardaw 'anhum fa in tardaw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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَوْرًا مَّن يَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ ٱلسُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن